الزكاة وهم بالآخرة هم إن الذين امنوا وهم ي ق ن و ن إن ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب ا ل آ خ ر ة زينا ل ه م م أ ع ا ل هم فهم ي ع م ه و ن أ و ل ئ ك الذين لهم سوء العذاب وهم في ا ل آ خ ر ة هم ا ل أ خ س ر و ن و إ ن ك لتلقى ا ل ق ر آ ن من لدن حكيم عليم إ ذ قال موسى ل أ ه ل ه قال انا لست ن ا ر ساتيكم منها بخبر أ و آ ت ي ك م بشهاب قبس لعلكم تصطنون فلما جاء ومن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أنا الله موسى وألق إنه عصاك فلما راها تهتز ك أ ن ه ا ج ا ن و و ل ا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إ ن ي لا يخاف لدي المرسلون إ ل ا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم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 وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن و ا ل إ ن س والطير فهم يوزعون حتى إ ذ ا أ ت و ا على واد النمل قالت نملة أيها النمل، دخلوا مساكنكم. قالت نمله يا أ ي ه ا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده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 وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ى ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا أ و لاذبحنه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أ ح ق بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين <تصفيق> إ ن ي وجدتم راتم لكهم و أ و ت ي ت من كل شيء ولها عرش عظيم <تصفيق> وجدتم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 ايها الملا إ ن ي أ ل ق ي إ ل ي كتاب كريم إ ن ه من سليمان و إ ن ه ب س م الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعلوا علي و أ ت و ن ي مسلمين قال ت ي ا أ ي ه ا الملا أ ف ت و ن ي في أ م ر ي ما كنت ق ا ط ع ة أ م ر ا حتى تشهدون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 واني مرسله إ ل ي ه م بهديه فناظره بم ا يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتم الدونن بمال فما الله خير مما خير آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إ ل ي ه م فلنأت لنؤتي انهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يا أيكم ا ي ن ي بعرشها قبل أ ن ي أ ت و ن ي مسلمين قال عفريتم ن الجن أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن تقوم من مقامك واني عليه لقوي أ م ي ن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 يبلوني أأشكر أ م أكفر و م ن شكر ف إ ن م ا يشكر ل ن ف س ه و م ن فإن ربي غني كفر ربي كريم ق ا ل ي ه فاذكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت كانه هو و اوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل له ادخل الصرح فلما ر أ ت ه حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال إ ن ه صرح م م ر د من قوارير قالت رب إ ن ي ظلمت نفسي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 ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه أ ت ا ت و ن ا ل ف ا ح ش ة و أ ن ت م تبصرون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 وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفى آل الله خير أ م ا يشركون أ م ن خلق السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ز ل لكم من السماء ماء ف أ ن ب ت ن ا به حدائق ذا تبهجه ف أ ن ب ت ن ا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أ اله مع الله بل هم قوم يعدلون ن أ م جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي ً ا وجعل بين البحرين حاجزا أ َ إ ِ ل َ ه ُ مع م َ الله َِّ بل َْ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م ْ لا َ يعلمون َََُْ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 اهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أ اله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض أ اله مع الله قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين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 قال الذين كفروا أ اذا كنا ترابا واباؤنا أ ئ ن ا لمخرجون لقد اوعدنا هذا نحن واباؤنا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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين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 وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبه في السماء والارض إ ل ا في كتاب مبين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 و َ إ ِ ذ َ ا وقع َََ القول َُْْ عليهم ََِْْ أ َ خ ْ ر َ ج ْ ن َ ا لهم َُْ د َ ا ب َّ ة ً من َِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض تكلمهم َُُِْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ الْأَرْضِ دَابَّةً مِنَ الأرض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 حتى إذا جاءوا قال كذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم كذبتم ب آ ي ا ت ي ولم تحيطوا بها علما أ م ا اذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ً ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون ويوم ينفخ فِي الصَّرِ ففزع من في السماوات ومن في الارض إ ل ا من شاء الله وكل اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أ ت ق ن كل شيء إ ن ه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آ م ن و ن ومن جاء ب ا ل س ي ئ ة فكب قالوا ل ن ا ر هل ت ج ز و ن إ ل ا ما كنتم تعملون إ ن م ا أمرت أ ن أعبد رب